لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا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 يَدْعُو لمن ضره أَقْرَبُ من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إِنَّ الله يدقن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من فحتها الأنهار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 فِي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يَأْتِينَ مِنْ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيم الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم الليقظون تفتهم واليوفون دورهم. وَاللَّيَتَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَاعَ عَلَيْكُمْ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 فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قَطِير فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَفًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا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 الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروسها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بوته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 ذلك بأن الله يُلِجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجَ النهار فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه